من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت اذا جتل امورا جاء الربا اذا ولد الجبال بسن فكان هذا في يا ربين، يا ربين، الله يزال، الله يزال، وأصحابكم Oh, mm -hmm. السابقون السابقون لا يوصل lā man şələm. Quan Ba راحو uh -oh. La yasma Yeah. ha Pro وَلَن <تصفيق> تُم